قَالَتْ يَهُودٌ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ أَيدُهُمْ مَغْلُولَةٌ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ بِمَسْغَبَةٍ مِمَّا يَفْعَلُ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضِعْفَانِ وألقينا بينهم العداوة والبطاء إلى يوم القيامة كلما أوقذوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المرسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم ك الصَّرغنَا عَنُّ سَافِي وَلا أدَفَدن جََّاتٍ النوم وَلَو أن أَقامامُ التَّاتَ وَالْأُجلَ وَمَاُزِ لَ إلَ مِّم لا أَنْكَلوا مِن فَوْقيم لكَلوا مِن سَووقم وَمنِن تَحِ أَجُلهِم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساعة